وزد خمسة امتار جاء واحد وقال الحمد لله هذا حقي واخذ من يدي ثم يذهب حقي لا ما بضاعه المفلس كلها لا اقربها فنقول نعطيه من راس المال ترغيبا في شراء بضاعة المفلس حتى ما تكسد وهذا له وجه من النظر لو حظ اولا ان الرجل هذا الذي اشترى شراؤه في مصلحة المفلس ثم إنه ما باع على المفلس شيئا راض بذمته لا هو اشترى عين استلمها لكن أخذت هذه العين من يده فما دخل في الدين باختياره وإنما بعد أخذ الفرس من يده واتلف قيمة الفرس اصبح ماله في ذمة المفلس قال يعطى من رأس المال حتى لا يكسد ما يبيعه المفلس فلا يرغب فيه لان الناس اذا علموا انه اذا اخذ الشيء من ايديهم صاروا اسوه الغرمى قالوا لا نريد المفلس ولا قربه واذا عرف انه سيعطى حقه من رأس المال قال اشتري الوجه الثاني قل لا يكون اسوه الغرم لأن حقه في ذمة المفلس فهو كأي دين من الديون. اقرأ. وإن باع وإن بيع له متاع وإن بيع له متاع فهلك, فهلك ثمنه أو يستحق المبيع رجع للمشتري بثمنه. وهل يقدم على الغرماء فيه وجهان احدهما يقدم لان في تقديمه مصلحه فانه لو لم يقدم تجنب الناس شراء ماله خوفا من الاستحقاق فيقل ثمنه فقدم فنقدمه من راس المال ترغيبا في شراء اموال المفلس نعم. فيقل ثمنه وقدم به كاجره المنادي مثل عجرة المنادي اللي حرج مثلا نقول سعيك اسوه الغرماء اللي يجتمع لك من سعي مثلا تكون اسوه الغرماء يقول لا اذا ما اريد الحرج نقول لا سعيك نعطيك اياه مقدما الى بعت خذ سعيك ما تكون اسوه الغرماء نعم والثاني لا يقدم لأنه حق لزمه بغير رضا صاحبه أشبه أرش جنايته ثم الثاني لا يقدم يقول هو هو اسوه الغرمى وهو له حق على المفلس والمفلس كل واحد له حق عليه فهم على حد سواء ولا نراعي قيمة شراء مال المفلس من عدم شراءه هذا له في ذمة المفلس حق والاخر له في ذمه المفلس حق فهم عندنا سواء فلا يقدم نعم اشبه ارشوه جنايته ثم يقسم مجتمع من ماله بين الغرماء على قدر ديونه ثم يعني بعد هذه العمليه البيع والتصفيه يقول ثم يقسم من هو الحاكم القاضي مجتمع من ماله بين الغرماء يعطي اهل الديون الكثيره؟ لا يعطي اهل الديون القليلة فقط لا يعطي الفقراء من اهل الديون لا المساهمين مثلا هذا مساهم خمسة الاف وهذا مساهم خمسمائة الف نعطي صاحب الخمسمائة الف لأن حقه كثير او نعطي المساهم بخمسة الاف لأن حقه قليل بديه لا لا هذا ولا هذا لأن الأحكام والأمور الشرعية مبنى على العدل والمساواة إذا قلنا كل واحد له خمسة بالمية له عشرة بالمية مثلا له عشرة بالمية مثلا الليله مئة يأخذ عشرة والليله ألف يأخذ مئة ولله عشرة آلاف ياخذ ألف وهكذا بالنسبة مساوية طيب قد يكون الغرم كثير ومتفاوتون في ديونهم والمال المباع قليل عليه ملايين وما صفينا في تركته في امواله الموجودة إلا قيمة قليلة كيف نقسمها نقول الحمد لله كما يقال القلم يقسم القليل والكثير نقسمها كما نقسم التركة على الغرمى فيما تقدم كما نقسم التركة على الورثة الأموات ميت غير مطلوب ماله إلى من يعول إلى ورثته ميت عليه ديون نعطي تركة لورثته لا نقسمها على الغرباء مفلس حي بعنا تركته كأننا بعنا تركته كيف نقسمها نقسمها على حسب النسبة نعم فإن ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشاركهم لأنه غريم لو كان حاضرا لشاركهم لو قسمنا قيمة الأموال مثلا بين عشرة غرماء ثم بعد القسمة هذه جاءنا غريمان قالوا حنا مسافرين ولا درينا إنكم صفين انتركت فلان أو أموال فلان وما علمنا نقول صفيناها منذ شهر راح حقكم لا ما يروح نرد القسمة ونقسم من جديد لأن لهم حق هؤلاء الغرماء فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم كما لو ظهر للميت غريم بعد قسم ماله مثل الميت لو ظهر له مدين دائن بعد قسمة تركته على ورثته نقول لا تعالوا الورثاه أعطونا من أموال الذي اخذتم لنسدد هذا الدين الذي على مورثكم لأنه لا يحل لكم أن تقتسموا ريال واحد ولا تأخذوا على ريال أو أقل أو أكثر إلا بعدما تسدد الديون فحقوق الآخرين مقدمة على حقوق الورثة يجهل بعض الناس فمثلا إذا كان على والده دين وله أموال وصفى تركه ابيه قسم الورث على إخوانه وأخواته وهذا خطأ لا الواجب عليه أن يسدد الديون أولا فإذا سدد الديون حينئذ يقسم الباقي كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مات الزبير بن العوام رضي الله عنه وعليه دين كثير وبين يديه مال كثير وعليه ديون كثيره فجاء اولاد الزبير وهم كثر لاخيهم الاكبر عبد الله رضي الله عنه فقالوا اقسم لنا قال والله لا اقسم لكم حتى انادي في الموسم خمس سنين من كان له حق على الزبير فلياتي فاذا ناديت خمس سنوات وتيقنت أنني أبرأت لمة ابي قسمت بينكم لأن الغالب يقول في المسلم ما يتأخر عن الحج خمس سنوات وناس لهم حقوق على الزبير في أماكن بعيدة ما بعضهم ما يتمكن من الوصول وبعضهم ما علم عن موته وبعضهم وبعضهم فيقول حتى أنادي خمس سنوات في موسم الحج من له دين على الزبير فليأتي فإذا سددت الديون حينئذ انقسمت بينكم فلا يجوز للورثه أن يقتسموا المال حتى يسدد الديون أولا نعم. وإن اقرا داره عاما وقبض أجرتها فقسمت على الب... هذا قسمة الديون أنا عملت مسألتيني في قسمة الديون على قيمة البضاعة على الغرماء فمثلا الغرماء محمد له ثلاثون وزيد له خمس وعشرون وعمر له خمسة والبضاعة مجموع الديون ستون مثلا والبضاعة صفيناها بثمان واربعين ما تجي عليهم نعطيهم في النسبة مثل قسمة التركة بين الغرماء مبنيه على اربعه اعداد نضرب العدد الاول وهو الدين نصيب الغريم حقه في الدين نضرب العدد الاول في العدد, الس... في العدد الثالث وهو مجموع التركة التي هي مجموع قيمة المال ونقسم على العدد الثاني وهو مجموع الديون والناتج هو العدد الرابع نصيب الغريم من التركة وان كان هناك نسبة بين مجموع الديون والبضاعة قيمة البضاعة يعني تناسب عددناها الى وفقها رددناها الى وفقها فيه مسألتان الأولى محمد له ثلاثون وزيد له خمسة وعشرون وعمر له خمسة المجموع ستون وقيمة البضاعة بعد تصفيتها ثمانية واربعين بين الثمانية والاربعين نسبة الاربعة إلى الخمسة فنضرب الثلاثين مثلا في الاربعة ونقسم على الخمسة وينتج له اربعه و عشرون والعشرون نضربها في الاربعه ونقسمها على الخمسه ينتج له عشرون والخمسه نضربها في الاربعه ونقسمها على الخمسه ينتج له اربعه يعني الذي له ثلاثون اخذ اربعه بالنسبه مضبوطه والذي له خمسه اخذ عشرين والذي له خمسه اخذ اربعه الصورة الأخرى محمد له ثمانية وسعيد له ستة وذكر له أربعة المجموع ثمانية عشر أحصينا الديون أحصينا المبالغ لقيمة البضاعة وجدناها اثنا عشر وجدنا بين الاثنا عشر والثمانية عشر اللي هي مجموع الديون نسبة اثنين إلى ثلاثة نسبة اثنين إلى ثلاثة فضربنا نصيب محمد ثمانية في اثنين كم يخرج ستة عشر قسمنا على الثلاثة كم يخرج له يصير له خمسة واحد من ثلاثة خمسة وثلث هذه فيها كسر تختلف عن ال التي قبلها سعيد له ستة مضروبة في اثنين صير اثنى عشر اثنى عشر قسمناها على ثلاثة يكون له أربعة بدل الستة يكون له أربعة وليس فيها كسر بكر له أربعة تضرب في اثنين كم؟ ثمانية ثمانية تقسم على الثلاثة يكون له اثنين وله اثنين من ثلاثة يعني ثلثين يعني ثلاثة إلا ثلث نصيبه وإن أكرى داره عاما وقبض أجرتها فقسمت ثم انهدمت الدار رجع المكتري على المفلس بأجرة, بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموا وإن اكترى داره وإن أكرى داره عاما وقبض أجرتها فقسمت ثم انهدمت هدمت الدار رجع المكتري على المفلس بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموا مثلا رجل اكترى من المفلس دار بمئة الف استلم المفلس المائة الالف المائة الالف هذه استلمت وتكون تبع الغرمة بعد مضي ستة اشهر انهدمت الدار فالمقتري يرجع باجرة المدة التي لم يستوفها كم يرجع فيه باجرة خمسين الف خمسين الالف يعطى اياها دفعة واحدة هكذا من مال المفلس ام يكون اسوة الغرماء يكون اسوة الغرماء لانه هو غريم غريم ببعض اجره الدار وشاركهم فيما اقتسموا لانه دين وجب بسبب قبل الحجر لان التاجير والاستجار قبل الحجر اما بعد الحجر ما يحق له يستعجر فشارك به الغرماء كما لو انهدمت الدار قبل القسمة يعني لو كانت القسمة قسمة الترك المال والدار عامره لكن بعد فترة انهدمت يرجع على الغرماء ويأخذ بمقدار حقه معهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول السائل اذا قدمت المرأة الى مكة وهي حائضة وثم طهرت في مكة وارادت العمرة فمن اين تحرم اقول لا يخلو ان كانت دخلت مكة حال كونها عدلت عن العمرة لانها تتوقع ان حيضها يطول عليها وان رفقتها يسافرون من مكه قبل ان تطهر فدخلت بنيه مرافقه ذويها ولم تدخل بنيه العمره ثم طاب المقام لذويها فاقاموا حتى طهرت فتجددت عندها نيه العمره فهذه تخرج الى الحل من اي مكان من الحل من التنعيم من عرفات من الشرائع جهه خارج الحرم وتحرم ولا شيء عليها اما ان كانت دخلت بنيه العمره لكنها لكونها حائض لم تحرم وقالت مثلا اذا طهرت احرمت فنقول هذه دخلت بنيه العمره يجب عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه وكان الواجب على المراه اذا دخلت مكه بنيه العمره او بنيه الحج ولو انها حائض تحرم من الميقات فاسماء بنت عميس رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يوم ولادتها بابنها محمد بن ابي بكر ولم يمنعها النفاس من الاحرام بالحج و رضي الله عنها احرمت بالحج والعمره احرمت بالعمرة متمتعه بها الى الحج وحاضت في الطريق لحكمه يريدها الله جل وعلا تشريع للامه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فهذه المراه ان كانت دخلت بغير نيه العمره تقول يخلف الله هذه السنه ما حاصل لي اخويا مثلا يسافرون من مكه ما هم منتظرينه فدخلت بغير نية العمره ثم يسر الله لها وطهرت ورفقتها أقاموا بمكة فنقول تحرم من الحل وليس عليها شيء أما إذا كانت تعرف أن رفقتها لن يسافر قريب وأنها ستطهر وأنها تريد العمره لكن تقول بدل ما أحرم الآن أحرم إذا طهرت نقول لا هذا خطأ لو أحرمت من الميقات ما كان عليك شيء لكن الآن عليك أن تعودي إلى الميقات الذي مررت به وتحرمي منه ولا شيء عليك يقول علي اجره لصاحب التكس لكن لما ذهبت اصرف الدراهم التي معي رجعت لم أجده ماذا أعمل بأجرته ومثلا لو كانت قيمة بضاعة اشتريتها ثم ذهب صاحب البضاعة أو هرب أو اختفى عنك ونحو ذلك هذا تحرص على أن تجده إن كنت تعرف له عنوان أو رقم أو شيئا من هذا فاحرص على إصال الحق لصاحبه إذا أيست منه فتصدق بها عنه فإن جاءك في يوم ما فأخبره قل إنني بحثت عنك فلم أجدك وتصدقت بها نعمة عنك إن رضيت بهذه الصدقة فبها ونعمت وإذا لم يرضى بهذه الصدقة فتعطيه أنت حقه وتكون الصدقة عنك أنت يقول ما حكم من يصلي وفي ثيابه شيء من المذي وهو ناسي إذا كان ناس هذا فصلعته صحيحة والحمد لله ما يؤمر باعاده الصلاة وإنما عليه غسل أثر النجاسة يقول جماعة جاءوا إلى مكة وسكنوا بقرب الحرم فترة ومدة إقامتهم كانوا يصلون في غير جهة الكعبة ولم يعلموا إلا بعد انصرافهم فماذا عليهم فرق بين من يجتهد للقبلة في البرية ومن يجتهد للقبلة في الحضر الذي يجتهد للقبلة في البرية معذور وصلاته صحيحة مثلا قد يعم تعمى عليه القبلة وفي أثناء سفره في يوم وليلة مثلا يصلي المغرب إلى جهة ثم يصلي العشاء إلى جهة أخرى ثم يصلي الفجر إلى جهة ثالثة اجتهاد ثم من اليوم الساري أو الثالث طلعت الشمس وتبين له الخطأ من الصواب كل اجتهاده في محله وصلاته صحيحة لا شيء عليه بخلاف من اجتهد في الحذر فهو لا ما يعذر لأنه ما أمر بالاجتهاد في الحذر أنت عند الناس وبإمكانك تسأل الكبير أو الصغير أو الرجل أو المرأة أين القبلة فيشير اليك ثم هؤلاء إن كان انصرافهم عن القبلة كثير غير معفو عنه فعليهم إعادة الصلاة وإن كان انصرافهم عن القبلة يسير فلعلهم معفو عنه قلنا صفة الدعاء على الطفل صفة الصلاة على الميت بعد التكبيرة الاولى قراءة الفاتحة كل الاموات بانواعهم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم إفراد المسلم الميت الحاضر بالدعاء أو الأموات وإن كان طفلا فيدعى لوالديه يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما لأن الطفل الصغير ليس عليه ذنوب يقال اللهم اغفر له وارحمه وانما يدعى لوالديه بالمغفره والرحمه ويدعى لوالديه بان يكون شافعا لهما مشفعا طالب العلم الذي يكون في بعض الجهات يمكن أن يعبد الله حقا فإذا ذهب إلى جهة ما لا يتمكن من عبادة الله كما أمر الله عليه أن يعبد الله حقا في أي مكان وعليه أن يتق الله جل وعلا لأنه خلق للعبادة ما خل للإقامة في مكان ما أو في بلد ما أو عند أهله أو نحو ذلك وإنما خلق ليعبد الله فعليه أن يتق الله وأن يكون في المكان الذي يتمكن فيه من عبادة الله حقا يقول كيف يعتمر الأطفال النية ينوي عنه وليه و... وان كان ذكرا فيجنب ما يجنبه الرجال من المخيط وغيره وإن كان أنثى فمثل النساء ويطاف به إن كان يستطيع المشي مشى وإلا محمولا ويسعى به كذلك و... والنيه من قبل وليه والطواف والسعي عليه بنفسه والتقصير او الحلق ان كان ذكرا يقصر من رأسه او يحلق وان كان انثى يقصر من رأسها فعمرة الصغير كعمرة الكبير وفيما يعجز عنه الصغير يحمل اذا كان ما يمشي في الطواف او ما يمشي في السعي يحمل لو يسر الله للمفلس مالا بعد اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم موقوصه واتاه مال اعانه من شيء ما من جهة ما مثلا او ميراث فهل للغرماء استفى بقية حقوقهم نعم يجب ولا تبرأ ذمته الا باعطائهم حقوقهم ولا يجوز له ان يخفي المال الذي الى اليه بل عليه ان يعطي الغرماء حقوقهم فيما يسر الله له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين